دعاء سودة أذن اللهم رب هذه الدعوة الدام والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضل والشرف والدرجة العالية الرفيعة فابعثت مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين دعا سسده أذن اللهم رب هذه الدعوة التالية والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثت مقاماً محموداً الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد